فلا تئين وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم والله معكم ولن يرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا ياتيكم اجركم ولا يسالكم اموالكم اي يسالكمها فيحفكم تبخل ويخرج اضغانكم ها انتم ها اولائي تدعون لتنفقوا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليزدادوا, لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين الله عنين بالله ظنوا السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وَسَاءَتْ نَصِيرًا ولِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ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 إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرْوًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ غَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًا تظُنُّونَ ضَنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ فَإِن قَالَتْ لُونَهُمْ أَمْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا على لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حرج وَمَ يطِع اللهه وَرَسُ لَهُ يُدَخِله جََّّات يدَخِلهُ جَاتٍ تَجر مِنْ تَ تحتْ الأنه وَمََتَ وََّ يُعَذبِهُ عَذابًا أليماً